إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من فرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأن نبينا محمدا عبد الله ورسوله فعده الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فبذلوا الفنا والمبين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى ساهر النبيين والمرسلين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 ومن يمع الله ورسوله فقد ذاز ثوزا عظيما أما بعد فإن خير كتاب الله وخير الهدي هذي رسوله فل الله عليه وسلم وشغل أمور محدثاتها وكل محدثة بزعة وكل بزعة ضلالة وإنه من يقع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد هو أيها المسلمون أوصي نفسي وأوصيكم بتكوى الله عز وجل فاتقوا الله رحمكم الله فبتكوى الله يحصل الخوض والفلاح في الدنيا والآخرة وصدق الله إذ يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر والله ذو الفضل العظيم ايها المسلمون ان في الهجرة النبوية لعبرة وان في دروسها لخبرة وان في كراعتها لمدكرة حين دعى النبي صلى الله عليه وسلم الى توحيد الله وهو في مكة يدعو الناس الى توحيد الله عز وجل فيجمع الكبارل ويقول لهم قولوا لا اله عز وجل تبلحوا قالوا وآلوا من أسلم معه إيذاءا شديدا فأرى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ينتقل إلى بلدة أخرى مشهورة بالنخل وهي الطيبة الطيبة فآذن رسول صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا بكر رضي الله عنه بالهجرة جرى بتعريفي ذلك الإيذان أن أبا بكر رضي الله عنه بكى من سدة الهرح فكان صاحبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام في هجرته لدي النبي عليه الصلاه والسلام في مكه اذا جديد وهو يدعو الى كلمه التوحيد والى توحيد الكلمه يدعو الى بالله وحده لا شريك له واقام وصل في الظهر والصدق والعفاق. آناه المسيكون. ثم لما شعروا بان الذين أسلموا معه بدأوا يتخللون فراء من المكة. الى الحبشة والى المدينة. اصابهم الضر والخوف. وقالوا إنهم سيغادرون مكة ويكونون قوة شديدة تعود علينا بالنطرة والغلبة فتعامروا على أن يخبس النبي صلى الله عليه وسلم أو من ينفوه إلى أرض مجهولة أو من يقتلوه وبذلك عزه الله عز وجل وَإِذْ يَنْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَهُرُوا لِيُثْبِتُوكَ أو يَكُتُلُوكَ أو يُخْرِجُوكَ وَيَنْكُرُونَ وَيَنْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم السياسة الشرعية التي يتعلمها من الوحي في تلك النقرة النوعية وهي الهجرة النوعية فيستنفر من آمن معه من رجال ونساء من المكردين كأبي بكر ولي الله عنه وابنه عبد الله ابن ألي بكر قلي الله عنه وخاذبه عامر ابن فهيرة قلي الله عنه وابن تأبي بكر أسماه الله عنها وعلي ابن أبي طالب الشاف الذكي الشجاع قلي الله عنه ويفتعجر واحدا من الكفار يقعد له ابن مريقين ويرحل ورحلته ويتخذ التنوين والذات وينقلق إلى غار ثور لعلمه أن أهل مكة فينقلقون في البخذ عن تجاه المدينة لإشاعة الخبر عن نفر من المدينة واجهوه فيه إحدى الحجات فبايعوه بيات العقبة الأولى والثانية هكذا يختح النبي عليه الصلاة والسلام هذا بسلوب السيافي الشرعي مع أنه منتقر بنصر الله سبحانه وتعالى ولكنه يعلم الأمة من هدى العصد بالنسباب من هدف تحقيق الضيافه الشرعيه مع التوكل العظيم على الله سبحانه وتعالى ويعلمهم اسلوب الصبر عند الشدائد والمظلومه الطاحيه بالمال والنفس والوطن انتصارا لدين الله سبحانه وتعالى وعدم التنازل عن شريعة الله مهما كان الثمن فقد أمر المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأموال فأبى فأوروه بأن يكون ملكا عليهم وهب على دينهم فأبى وأوروه بأن يزوجوه ما يشاء من أجمل على أن يترك الدين الذي يدعو إليه فأبى فأوروه بأن يشاركوه في دينه مقابل أن يشاركهم في دينهم فأنتم قال عليه قل يا أيها الكاهرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم وَلَا أَنتُمْ عَامَدُونَ ما أَعْمُدْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَالْيَبِيرُ أيها الراجل صلى الله عليه وسلم ويصفر على تلك الرحلة لعلمه أنها نقلة نوعية بالاعتزاب بهذا الدين الإسلامي وعدم البقاء في أرض الزلة التي يمنع فيها نشر الدين والجهر بالاسلام ويمنع فيها المسلمون من ان اجهروا بدينهم وان يعتزوا بعقيدتهم وان يحاربوا الشركيات فهاجم عليه الصلاة والسلام بصحبة صاحبه الصديق أبي بكر طبيع الله عم الله الله وأن الله جل وعلا في ذلك الهجرة قرآن اتلى إلى مياد قال سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كحروا ثاني اثنين في الغاب إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ورد في الخبر الصحيح المشركين حين ضرروا في جاج مكة. واشهروا للتنفار الشديد. بحثا عن محمد عليه الصلاة والسلام وصلوا الى الغاب. ولكنهم حجبوا عن النظر الى فوهة الغاب. فكان الموفر يضع عنه لو تعطلوا رؤوسهم او رذروا الى اقدامهم رأونا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا نبا بكر ما ظنك بذنين الله تاردهما. الله تاردهما. وهكذا املاء ظروف التوكل على الله. والاعتباد على الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة يمليه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. بفعله وقوله وخلقه وسلوكه عليه الصلاة والسلام أيها المسلمون إن النبي صلى الله عليه وسلم بهجرته من مكة المدينة يعلم الأمة أن الدين منتصر مهما تمانع عليه الأعداء وأن المستنسكين بإسلامهم بدينهم بشريعتهم بأخراكهم منتصرون مهما حاربهم الأعداء فالله جل وعلا يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليبهره على الدين كله ولو كره المشركون وأنزل في كتابه في ذنب أعداء الإسلام يريدون أن يطلبوا نور الله من أفواههم ويأثر الله إلا أن يتم نوره ولو فيها الكافرون فهكذا أبيل الله سبحانه منتقض ولكنه يحتاج إلى مسلمين يخبرون في تمسكهم على دينهم ويعتزون بتعاليم شريعتهم الإسلامية ولا يتنازلون عن شيء منها مهما كان الثمن ومهما كانت الإغرارات فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ويقول سبحانك وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم لذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوبهم امنا يعبدون لي لا يشيكون بي شيئا هذه تعليمات من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن النصر مع الصبر وأن الحرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا يوم أن يثبت المسلمون على دينهم وينتهجوا شريعة ربهم ويعتزوا بها فإن النصر حليفهم والعز معهم بإذن الله سبحانه وتعالى ويوم أن يتخاذ المسلمون عن دينهم ويقدموا التنازلات ويبيعوا في مجتمعات تركت الشبهات والشهوات المنحرفة من أعداء فإن الذلة ستبقى عليهم مستمرة كما كان بيه صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد بسبير الله فلق الله عليكم ذلا لا ينفعه منكم حتى تراجعوا دينكم أو قال حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام أيها المسلمون إن الله سبحانه وتعالى يقول مبشرا عبادة المؤمنين المركزين بدينهم وينصر من الله من ينصره إن الله نكوي عزيز دارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات عذيك الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وحقيقة فاستغفروه وتوبوا ليه إنه هو المغور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونأتبه إليه ونعوذ بالله من شرور ومن سياس أعمالنا ونشهد أن لا إله ربما الله وحده لا شريك له شرع لنا ديما قويما وهدانا إليه صرافا مستقيما ونشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الممة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله وسلم ومارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله أيها المسلمون لقد كان قبل الهجرة وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم الى ان مات والمسلمون يؤرسون تاريخاً ليس له وصلة بيوم او شهر فيؤرسون باحداث كعام البيل ووقعك بذر ووقعك بحز وما الى ذلك بالمعالب التاريخية ثم في عهد عمر واليضاء عنه وارضاه اجتبع مع كبار المكبذين والمفتشارين لتاريخ يبقى للأمة ذاكرة في تاريخها فتبادل من هل يعرفون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن معلوما بالوقف المحدد هل يؤرخون ببعدته صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هل يؤرخون بوفاته صلى الله عليه وسلم هل يؤرخون بهجرته فاجتمعت الآراء التعريف بالهجرة النبوية. لتبكى ذاكرة في الانتصال الاسلام. واخذ الاسباب الشرعية سعيا في تقوية المسلمين واجتماع كلمتهم وتوحيد صفهم وقوة شوكتهم. هكذا التعريف الهجري يبقى اذكرنا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المدينة. ثم من النبي عليه الصلاة والسلام يوما هاجر بذاته الشريفة علم اللمة ان الهجرة ليست مجرد انتقام. انها تشمل والسلام كان ينكر المعاصي وينكر المخالفات الشرعية حيثما ارتحلت به قدماه الشريفتان فبين عليه الصلاة والسلام ان الهجرة تعني هجر ما نهى الله عنه ورسوله فقام عليه الصلاة والسلام المسلم من خلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم واموالهم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله فهكذا الذي يحجر ما نهى الله عنه ورسوله يحجر أربعاصر السيئات فإنهم مهاجرٌ إلى الله عز وجل ومن يهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله والله سبحانه وتعالى بين في كتابه الكريم أن المؤمنين يسرقون الظنوب وترقون المعاصي ولا يخصرون على السيئات يحاربونها من قلوبهم ومن جوانعهم فيهاجون لذلك إلى ربهم سبحانه وتعالى وبفحر المسلم عن معقل بن يساء الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان. العبادة في الهرج كهجرة اليه. العبادة في الهرج. اي التمسك بالدين الاسلامي. التمسك بالعبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. على اثرافه لله عز وجل. واتباعه صادق. رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوبة ناصحة كانما هاجر بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة بالهرج كهجة إليه ألا فتبتوا يا عباد الله على طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام مهما ماج مضلات الفتن وراجت شهوات الرحن تثبتوا على طاعة الله سبحانه وتعالى إن الله يقول إن الذين كاروا ربنا الله ثم استكاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاموا ولا تخزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أوليانكم في الحياة الدنيا وبالآخرة ألا وصلوا وسلموا على من أرسله الله معلماً للمشرية هادية للبرية. فقد امركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام على رسوله. فقال في مرحب التنزيل. ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وارض اللهم عن ساهل اصحابه. واهل بيته اجمعين. وسابعه بإحسان إلى يوم الدين وارضهم عنا معهم برحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آسنا بالدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا تنواكنا عذاب النار اللهم يا مكلم القلوب ثبث قلوبنا على دينكم اللهم افرب عناه لله في البتن اللهم افرب عناه في الله ما منها وما بطن. حذب الينا الايمان. وزينه في قلوبنا. وكره الينا الكبرى والبسوك والعصيات. وجعلنا من عبادك ماشدين. اللهم آت نبوسنا تكواها. وذكها انت خير وانذكاها. انت وليها وذولاها. تغذرنا جلوبنا كلها. ذكها وجلها. صورها وآخرها. خطاها وعندها. وتضبتنا في حاضرنا ومستقبلنا. يا رحمة الظاهرين. عباد الله. ان الله يأمر بالعزل والاحسان. ويتأيذ الطربة. وينهى عن الحشان والمنك والبغي. يعدكم لعنتكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم واذكركم. واشكره على نعمه يذلكم. ولذكر الله اكبر. والله يعلم ما تصعرون.